الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير حزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاسمين ولا مفتونين ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا نبينا محمد فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اكتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الاخوه المسلمون يقول ربكم يقول ربنا يقول مولانا جل وعلا اتل ما اوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكثر والله يعلم ما تصنعون صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما اخشى عليكم إن مما أغشى عليكم شهوات الغي في بؤونكم وفروجكم ومضلات الهوى أيها الاخوه الاحباب مع الآية من سورة العنكبوت والخطاب موجه لقائد الأمة وزعيمها ورائدها وقدوتها سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه أتلو ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن السحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون المقرر في القرآن والسنة ومن خلال هذه الآية ومن غيرها أن حياة هذه الأمة حياة هذه الأمة رهينة بأمرين اثنين وحين نقول حياة هذه الأمة حياة هذه الأمة إنما نعني الحياة الطيبة الهنيئة الكريمة حياة الأمة وسعادتها وسلامتها في أمرين اثنين في كتاب الله وفي إقامة الصلاة والشقاء كل شقاء في البعد عن كتاب الله وفي التقصير والإهمال وتضييع الصلاة وحين يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية أو في غيرها وانما يفهم منه ولا بد ان نفهم ذلك ان الخطاب للامه وان الخطاب للمسلمين في عامتهم وانهم مطالبون كافتهم رئيسهم ومرؤوسهم صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وانثاهم عالمهم وجاهلهم كلهم مخاطبون ان يقيموا امرين اثنين يقيموا كتاب الله بينهم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يؤمر بتلاوه كتاب الله ليس مجرد تطريب بالأطوات وانما يقراه بلاغا وبيانا وتشريعا اثل ما اوحي اليك يا محمد تلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاوه فيها البلاغ يبلغ الأمة بما جاءهم من ربهم وتلاوة فيها البيان لما جاء من الأحكام في القرآن والأخلاق والسلوكيات والاداب تلاوة يقيمه تطبيقا عمليا في أمته لأن القرآن هو روح القلوب وحياتها القرآن هو نور القلوب القرآن هو ربيع القلوب لم تسمعوا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استهل فيه بالله بأسمائه الحسنى كلها أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبه وعلمنا هذا الدعاء ربيع القلوب بمعنى أنه يغذيها بالحياة بماء الحياة، لأن الربيع والجداول التي تجري فيها المياه، فإذا كان القرآن ربيع القلب، فهو يمده بالحياة، والقرآن حياة الأمة، وكذلك أحيينا إليك روحا روحا من أمرنا روحا تسري في جسد الأمة.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 فانحرمت منه القلوب قست وانحرمت منه القلوب مرضت وانحرمت منه القلوب ماتت واذا قاست القلوب او مرضت القلوب او ماتت القلوب فما قيمة الحياة فما قيمة الحياة وحين نقول موت القلوب معناها ذهاب الايمان وضياعه وحين نقول مرض القلوب معناها نقص الإيمان وحين نقول قسوه القلوب معناها تتساوى القلوب مع الأحجار فلا تنتفع بخير ولا موعظه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنك ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى خطاب للأمة في جموعها إن اهملت كتاب ربها قسط قلوبها وإن قسط قلوبها لا تجد إلا البغضاء والشحناء والنزاع والشقاق والخلاف والضعاع وكذلك الصلاة وكذلك الصلاة حياة الأمة وكيانها لا يبقى ولا يقوم إلا بكتاب الله وإلا بالصلاة أتلو ما اوحي إليك من كتاب ربك وأقن الصلاة وأقن الصلاة وإقامة الصلاة معناها أداءه على وجه التمام والكمال بحسن الاستعداد لها بالطهارة وحسن التهيئ لها بخشوع القلب وحسن الأداء لها في أركانها ركوعاً وسجوداً وقياماً وتلاوةً وتدبرا بذلك نكون قد حفظنا الصلاة واديناها حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم مرداً يحافظون والحفاظ عليها أداؤها على وجه التمام والكمال وليس كل فرض يؤديها وحده وإنما الصلاة تكون ظاهره اجتماعيه تتكاتف الجهود على أدائها في البيوت التي بنيت لاقامتها تصلى تؤدى الصلاة في بيوت الله لا تؤدى في بيوت الناس يتصحف في البيوت أيضا في بيوتكم تفح صلاتكم لكنها جعلت في المساجد وجعلت المساجد لإقامتها في بيوتهم أدنى الله أن ترفع ويحجر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب تتقلب فيه القلوب والابصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا وازيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الصلاة تؤدى في البيوت الناس في المساجد جماعه تتكاثف الجهود عاكم ومحفوظ أن تعمل المساجد خمس مرات في اليوم والليلة تمتلئ المساجد بالمسلمين والمسلمات هذا حأن الله وتلك إرادته واذا كان الله سيحاسبنا على اعمالنا فاول ما يحاسب عليه العبد الصلاه وهذا حديث مشهور ان اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه فاذا صلحت فلح سائر عمله واذا فسدت فسد سائر عمله هذا حديث مشهور وعند الترمذي فاذا صلحت قد أفقت افلح وانجح فقد افلح وانجح واذا فسدت فقد خاب وخسر الصلاة اذا صلحت افلح وانجح واذا فسدت خاب وخسر في الاخره نعم في الدنيا في الدنيا بحسب المؤمن من الشقاء والخيبه بحسب المؤمن من الشقاء والخيبه ان يسمع المؤذن يتوب بالصلاه ثم لا يجيب يعني يث خيبة خيبه خيبة والإنسان والانسان يعني يغضب لما تقول له انت خايب ان كان خايف في صناعه ولا خايف في المدرسه ولا خايف في الوظيفه ولا خايف في في في الاقتناء ما بناش بيوت ما رباش عيال لما تقول له انت خايب يزعل ويغضب وينفعل لكنه يترك الصلاه ويضيعها او يهملها ولا يجيب في المساجد وينسى انه خاب بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد المؤمن من الخيبات ان يسمع المؤذن يثوب بالصلاة الصلاه يؤذن ثم لا يجيبه ولذلك لان اضاعتها اضاعه لكافه تعاليم الاسلام من ضيعها كان الاسمان لما سواها اضيع هذا كلام سيدنا عمر رضي الله عنه وتضييعها بإهمالها بالتأخير في وقتها بإهمال الاستعداد لها بالطهارة التامه بإهمال أدائها بالخشوع والخضوع بإهمال أتمام ركوعها والسجودها وهذا مما يبتلى به كثير من الناس يرفع ظهره ل... بعد الركوع سمع الله لما تحمده وقبل ان يستوي قائما يهوي إلى الأرض بل يرفع سمع الله لمن حمله وقد سمر ثيابه للنزول وينسى أن الوقوف بعد الركوع ركن يحاسب عليه كرمز قراءة الفاتحة سمع الله لمن حمله يقف معتدلا حتى يعود كل فقار من ظهره إلى موضعه ويقول هو قائم معتدل سمع الله لمن حمله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا إذا ان كانت هكذا فقد حفظنا عليها حفظناها والا فقد ضيعناها وسبحان الله العظيم وبحمده اذا كان فساد الانسان في ذاته بتضييع الصلاه خاب وخسر فكذلك المجتمعات خيبتها وقسرانها في تضييع الصلاه فلم يقل القران الكريم في سوره مريم بعد أن حدثنا عن قوافل الخير ودعاة الخير من الأنبياء والمرسلين الذين قادوا البشرية إلى النجاح والفلاح في الدنيا والسعادة في الآخرة قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة والسبعوا الشهوات فسوف يلقون غير أمم الأمم تنجح عندما يكون فيها الانبياء فإذا طال الزمن بينهم وبين زمن أنبيائهم تخرج أجيال تضيع الصلاة وتتبع الشهوات ولقد حذر القرآن من هذا الأمر ولقد وجدنا من خلال القرآن ومن خلال السنة ومن خلال التاريخ ومن خلال الواقع أن تضيع الصلاة رهين باتباع الشهوات أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفر الله استغفر الله أيها الله ايها الاخوه الاحباب احمد الله ربي احمد الله ربي الذي شرع لنا من شرائع الاسلام ما تتعب به الامه وترتفع مكانتها فتكون حقا خير امه اخرجت للناس واشهد ان لا اله الا هو اساله وتوجه اليه لاننا فقراء اليه ضعفاء بين يديه ان يرفع لواء امه الاسلام وأن يجمع قلوب الامه على حب خير الانام وعلى هدي خير الانام واصلي واسلم على سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى اله وصحابته ومن استبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله ونسأل الله أن يجمعنا بسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة وأن يرد الأمة عليها رداً جميلا أيها الأخوة الأحباب فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا هذه سنة في جميع الامم إذا كان بينهم الأنبياء نشطت النفوس في ضاعة الله واستيقظت القلوب وانتفعت بالموعظة فإذا طال بهم العهد ضعفت العزائم وأظلمت القلوب فضيعوا الفرائض فضيعوا الفرائض هنالك يكون الخسران المبين في الدنيا وفي الآخرة يقول العلماء فخلف من بعدهم خلف هذا في سائر الأمم ويظهر في أمة محمد وقد ظهر أضاع الصلاة لم يؤدوها في أوقاتها لم يؤدوها في بيوت الله لم يؤدوها على وجه التمام والكمال من الخشيع والخضوع فإذا كان ذلك كان الخسران لأن القرآن قد قال قد أفلح المؤمنون نجحوا الذين هم في صلاتهم خاشعون فإذا لم يخشعوا لم يفلحوا وإذا لم يفلحوا فتلك الخيفة وذلك الخسران وهذا ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واقول لحضراتكم ان اتباع الشهوات ملازم لتضييع الصلوات وتضييع الصلوات لا بد أن ياتي مع اتباع الشهوات فمعنى معنى الشهوات الشهوات وما تشتهيه النفس وتميل اليه بطبعها وتحتاج الى مقاومه ومجاهده في منعها حتى وان كانت شهوات في الحلال انشغلتنا عن عباده الله وعن طاعته فذاك هو الضياع فما ظنكم كانت شهوات في الحرام والعياذ بالله اتبعوا الشهوات تشاغلوا بامور الدنيا تعطلوا امور الصلاه وامور الاخره اتبعوا الشهوات اي إن فيها شهوات جمع المال شهوات اتباع بتابعة النساء شهوات السعي على المناصب والجاه شهوات الاستيلاء على الحقوق وتضييعها واليأس بالله من الاخرين شهوات منها مادية كالرغبة في المال ومنها معنوية الرغبه في المنصب والجاه وكلاهما ما يضيع الدين وصدق سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص, حرص المرء على المال والشرف الشرف يعني المكان الاجتماعي والمنصب والجاه يؤدي إلى صاحبه إلى أن يعتدي على غيره وأن ينسى دينه وينسى إيمانه ويهم الفرائض ربه إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها والسبع الشهوات نعم اتباع الشهوات لا يأتي منه إلا الضلال وقد سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقدمة كلامنا إن مما أخشى عليكم شهوات الغي أو قال على أمتي شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطولكم وفروجكم ومضلات الهوى التعصب الاعمى والسعي على تحصيل الدنيا مع اهمال الاخره ولقد علمنا ان الاسلام يقول لك عش متزنا عش لدنياك لتكون كريما وعش لدينك لتكون عزيزا وكلاهما يجتمعان لكن إذا كان الحرص على الدنيا على حساب الدين على حساب تضييع الصلاة فذاك هو الغي والغي هو الضياع في الدنيا وفي الآخرة يقول ابن عباس الغي هو السيه وإن في جهنم واد يسمى واد الغي تستعيد جهنم من حره اعده الله لمدمن الزنا الذي لا يقلع ومدمن الخمر الذي لا يتوب واكل الربا الذي لا يرجع والعقوق كثير العقوق لابويه ولكل اصحاب الحقوق هؤلاء يسعر بهم واد في جهنم يسمى الغيب لانهم اهملوا الصلاه لأنهم أكثروا العقوق لأنهم أدمنوا الخمور لأنهم أكثروا من الربع لأنهم عاشوا على شهواتهم ونسوا ما قاله رب الأرض والسماء وإننا نلاحظ في هذه الأيام أن الشباب والكيسية الكثير منهم في ضياع، ولن أمل هذا الحديث في جمعة واحدة في جمعة واحدة في جمعه واحده يجد المسلمون مولودا صغيرا في كيس القي في الزباله في الخارجيه مولود صغير في كيس وفي الزباله من اين جاء هذا جاء من الحرام جاء من شهوه الغي جاء من شاب او رجل طاش فكان كالحيوان ومن امراه او فتاه كانت كالحشر واحقر اجتمعا في الحرام فجاء المولود فارادوا ان يتخلصوا منه فالقوه فوق الزبائن من يرضى هذا ان الفرق بين الانسان والحيوان ان الانسان يتحكم في شهوته ولا الانسان له جسد يغذيه وينميه وله روح يغذيها وينميها بطاعه الله وبذكر الله وبتلاوه كتاب الله وباقامه الصلاه فان ضعنا الصلاه واتبعنا الشهوات فما الفرق بيننا وبين الحيوانات الحيوان لا يعرف ركوعا ولا سجودا هو يذكر الله ويسبحه الحيوانات والحشرات والدواب تسبح الله لكن هذا الحقير الذي اجتمع مع امراه على الزنا وتلك الحقيره التي القت ولدها فوق فوق الزباله اخس من الحجره في عين الله ضياعا ثم اي ضياع ومن يومين فقط من يومين فقط حيوان في صوره انسان يركب عربيه ويمشي بالناس وياخذ الفتاح ويغتصبها في هذا الوادي الذي كان امنا في هذا الوادي الذي كانت فيه الحشمه في هذا الوادي الذي كانت المراه تستحي ان ينظر اليها ولدها والله والله لا أعرف اعرف كانت المراه اذا دخل عليها ولدها امسكت بالطرح بالطرحه وضعت على وجهها يقول لها يا امي انا ولدك بدر وش بك ليه تقول يا لي ام الحشمه الحشمه مطلوبه سبحان الله كانت المراه تحتشم حتى من ولدها ومن ابيها وكان الرجال يستحيون كنا لا نسمع بجريمه الزنا الا كل كم سنه يسقط حيا ويجلس ويعرى والله رايته اخرجوه من بيت وخلعوه ثيابه أخلعوه ثيابه واخذوه بالشارع وهو ذليل الحقير يبكي ويقبل لا ارجل الايدي كي يسروه بثوبه فضحوه اما اذا ضيعت الصلاه أما إذا كانت البيوت لا تقام فيها شعائر الإسلام أما إذا كان الشباب لا يعرف طريق المساجد وإن كانت نسبة ضئيلة لكنها كبيرة أما إذا كانت المخدرات فهي الضياع فهي الضياع فهو الغي فهو الغي فهو الضلال تهتك اعراض المسلمين وتنهب أموال المسلمين ويطعن فيهم انت تمشي في الشارع ان كنت تسوق سيارتك او تركب السياره يعترضك فتى في سن ال15 ولا 13 لو حاولت ان تقول له يا ابني هدي السرعه يقول لك وانت مالك وانت ايه دو دو اللي دول اللي حاشرك شارع اللي شباب شباب ضاع ضاعت الاخلاق لانهم ضيعوا قيمهم بتضييع فرائضهم لان الصلاه هي التي تقيم الاخلاق لأن الصلاة والقرآن هو الذي يقيم الأمم والجيال إنما تقبل الصلاة ممن توضع بها لعظمتي ولم يستقل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي ورحم الأرملة والمسكينة ورحم المصاب ذلك أفله بعنايتي واستحفظه ملائكتي وأجعل له في الجهالة حلمة وفي الظلمة نورا، ومثله بين خلقي كمثل الشمس بين سائر الكواكب هذه صلاتنا وهذا كتابنا وهذه شريعتنا وهذه ديننا، نبينا فإن ضاعت فقد ضيعنا أنفسنا في الدنيا وفي الآخرة أضيع ولأسأل الله السلامة والعب والعافية اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن سرور خلقك سلمنا ومن سرور خلقك سلمنا ومن سرور خلقك سلمنا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 وانصرنا على من عادانا ولا تخيثيك رجاءنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا لا تؤاخذنا بما فعلت السفهاء منا, منا لا تؤاخذنا بما فعلت فهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر واطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير وتوبوا لله جميعا أيها المؤمنون وعلكم تفلحون ولا تنسوا ما أمر به ربه قديما ولا زال معلما حكيما ومشرعا حكيما عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلينه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 تقيم <تصفيق> الحمد لله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غطق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمدا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مطرج الصدق واجعل لي من لدنك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 يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدفلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يفز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الله اكبر